بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى جاءه الأعمى وما يدريك لعلّه يزكى أو يذكر فتنفعهُ الذكرى ان ما من انس هنا له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما وهو يخشى فأنت عنه تلهى 125. كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة 128. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة بررة قتل الإنسان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 121. متاعا لكم ولأنعانكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهق ما قترة أولئك هم الكفرة الفجرة